ومن يدعي الله ورسول الله وفقا لفازه و ظ ي م ه الله أما بعد فين أصدق فين ح د ي ث كتاب ا ل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرع امور ا ل م ح د ث ا ت ه ا و ك ل م ح د ث ة بدع و ك ل بدعت الملاء وباطل ف خ ط ب ة اليوم إ ن شاء الله تعالى في ا ل إ ج ا ب ة عن شبهتين ا ل أ و ل ى تتعلق بحكم ا ل ت ف ر ق ة بين الخوارج و ا ل ب غ ا ء في وجوب القتال و ا ل ش ب ه ة ا ل ث ا ن ي ة الذين ينفون عن حزب ا ل إ خ و ا ن المسلمين أ ن ه م خوارج ولعل ا ا ل خ ب ط ة لا تتسع ل ض ح ض كلا ا ل ش ب ت ي ن ف إ ذ ا يسر الله نكمل بعد الخبره ان شاء الله فأذكر أ ص ل الخوارج و ا ل أ ح ا د ي ث التي نص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب قتالهم فمنها ما أ خ ر ج ه البخاري ومسلم من طريق أ ب ي س ل م ة بن عبد الرحمن والضحاك عن أ ب ي سعيد بن الخدري رضي الله عنه أ ن ه قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقسم قسما ف أ ت ا ه ذو خ و ي س ر ه رجل من د ن ي تميم فقال يا رسول الله اعدل فقال صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إ ذ لم أ ع د ل قد خ ب ت و ف ي ر و ا ي ة قد خ ب ت و خ س ر ت ا ل أ و ل ى قد خ ب ت و خ س ر ت ب اي ل م أ ا ل ض م ي ر ي ع و د ع لنبي ى ا ل صلى الله عليه وسلم و ا ل ث ا ن ي ة بل ا فتح قد خ ب ت و خ س ر ت إ ذ لم أ ع د ل او إ ن لم أ ع د ل ف فقال عمر بن الخطاب ائذن لي يا رسول الله أ ض ر ب عنقه فقال صلى الله عليه وسلم دعه إ ن له أ ص ح ا ب ا يحقر أ ح د ه م صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون ا ل ق ر آ ن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من ا ل إ س ل ا م كما يمرق السهم من ا ل ر م ي ة <تصفيق> إ ل ى أ ن قال و آ ي ت ه م رجل أ س و د عضده مثل ثدي المراه أ و كال كالبضعه ت ت د ر ر فقال أ ب و سعيد وقبل هذا قال نعم صلى الله عليه وسلم يخرجون حين ف ر ق ة من الناس فقال أ ب و سعيد أ ش ه د أ ن ي سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ش ه د أ ن ي حضرت علي بن أ ب ي طالب حين قاتلهم فأشهد ف أ ر س ل علي ينظر هذا الرجل يلتمس هذا الرجل الذي أ خ ب ر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فوجده فنظرت و ج د ه ف إ ل ي ه على نعت ن ع ما على ل الذي ع نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم على عضده مثل ثدي ا ل م ر أ ة و أ خ ر ج البخاري من طريق ابن أ ب ي نعم عن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه من اليمن إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزهيبه في طربتها فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بعض أ ه ل نجد فقالت قريش و ا ل أ ن ص ا ر يعطيها أ و يعطيه صناديد أ ه ل نجد ويدعنا و فقال صلى الله عليه وسلم إ ن م ا أ ت أ ل ف ه م فقام رجل غائر العينين ناتئ الجبين كف ا ل ل ح ي ة مشرف الوجنتين فقال يا رسول الله اتق الله, فقال يا رسول الله, اتق الله فقال صلى الله عليه وسلم فمن يطيع الله إ ن عصيته افيامنني الله على اهل ا ل أ ر ض ولا تامنوني م ومن ن ن و ي يمطيع ل ل ه عصيته إن أ س أ ل ه رجل قتله قال أ ب و س ي د أ راه خالد خ ا ل د ا بن الوليد فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما ولى الرجل قال من ضئضئ هذا قوم يقرؤون ا ل ق ر آ ن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من ا ل إ س ل ا م كما يمرق السهم من الرميه لئن أدركتهم لأقتلنهم ع ادركتهم لئن أ ل أ ق ت ل ن ه م قتل عاد و أ خ ر ج أ ي ض ا البخاري من حديث سويد بن غ ف ل ة انه قال قال علي ه رضي الله عنه إ ذ ا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ل ئ ن أ خ ر من السماء أ ح ب الي أ ن أ ك ذ ب عليه و إ ن حدثتكم فيما بيني وبينكم ف إ ن الحرب خ د ع ة <تصفيق> قال علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ي أ ت ي في آ خ ر الزمان قوم ق د ف ا ء ا ل أ س ن ا ن سفهاء ا ل أ ح ل ا م يقولون من خير قول ا ل ب ر ي ة يمرقون من ا ل إ س ل ا م كما يمرق السهم من ا ل ر م ي لئن نعم يقتلون أ ه ل ا ل إ س ل ا م ويدعون اهل الاوثان لا يجاوز إ ي م ا ن ه م حناجرهم ف أ ي ن م ا لقيتموهم فاقتلوهم ف إ ن قتلهم أ ج ر لمن قتلهم يوم ا ل ق ي ا م ة أ ي ن م ا لقيتموهم فاقتلوهم ف إ ن قتلهم أ ج ر لمن قتلهم يوم ا ل ق ي ا م ة و أ خ ر ج مسلم من حديث عبيد الله بن أ ب ي رافع انه قال شهدت ا ل ح ر و ر ي ة لما خرجت وكان م ع علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه قال فقالوا لا حكم إ ل ا لله فقال عليهم ك ل م ة حق أ ر ي د بها ب ا ط ل إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إ ن ي أ ع ر ف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق لا يجوز هذا منهم و أ ش ا ر إلى حلقه يقولون الحق لا يجوز هذا منهم وأشار الى ح ق لا ل هذا وأشار يجوز منهم إ حلقه من ابغض خلق الله إ ل ي ه وفي المسند صح من حديث أ ن س رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حق الخوارج شر الخلق والخليق طوبى لمن قتلهم وقتلوه طوبى لمن قتلهم وقتلوه <تصفيق> يدعون إ ل ى كتاب الله و ل ي س منهم في شيء من قاتلهم كان أولى بالله أولى من ه م من قاتلهم كان أ و ل ى بالله منهم فقالوا ما سيماهم قال صلى الله عليه وسلم سيماهم التحليق هذه ا ل أ ح ا د ي ث وغيرها فيها البيان لسمات الخوارج والبيان ل أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم بل بل في بيان فضل قتالهم وفضل من قاتلهم وفضل من قتل على أ ي د ي ه م قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم قوله صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا لقيتم فاقتلوهم ف إ ن فان في قديم أ ج ر ا هذا تصريح ب و ج و ب ق ت ا ل الخوارج والمغار هذا تصريح ب و ج و ب و ب ا ل ت ا ل الخوارج والبغاه و إ ج م ا ع العلماء قال القاضي أ ي القاضي عياط أجمع نعم اجمع ء أ العلماء على أ ن الخوارج و أ ش ب ا ه ه م من أ ه ل البدع والبغي متى خرجوا على ا ل إ م ا م وخالفوا راي أ ي ه و خ ل ف و ا ر أ ا ل ج م ا ع ة وشق ا ل ع ص ى وجب قتالهم بعد انظارهم والاعتذار اليهم قال الله تعالى ف ق ا ت ل ا ل ت ي تبغي حتى تفيء الى امر الله لكن لا يجهز على جريحهم ولا يتبع منهزمهم ولا يقتل اسيرهم ولا تباح أ م و ا ل ه م وما لم يخرجوا عن ا ل ط ا ع ة و ي ل ت ص ب و ا للحرب لا يقاتلون بل يعظون ويستتابون من بدعتهم وباطلهم وهذا كلهم ا لم يكفروا ببدعتهم ف إ ن كانت ب د ع ة مما يكفرون به جرت عليهم أ ح ك ا م المرتدين قلت هكذا نقل القاضي عياط وتابعه على ذلك النووي في أ ن الخوارج يجب قتالهم كما يجب قتال البغاه فلم يفرقوا بين الخوارج و ا ل ب غ ا ء في وجوب القتال فالظاهر من كلام العلماء أ ن الخوارج يدخلون في ج م ل ة البغاه فبينهما عمو م وخصوص فكل خارجي باغ وليس كل باغ خارجيا لكن حكمهم واحد في وجوب قتالهم في وجوب قتالهم إ ذ ا خرجوا عن ا ل ج م ا ع ة وحملوا السلاح على المسلمين و أ ف س د و ا في ا ل أ ر ض ومعنى البغاه على الصحيح من أ ق و ا ل اهل العلم هم قوم خرجوا على ا ل إ م ا م الممكن ولو كان غير عدل ولو خرجوا ع ى الإمام الممكن ل و كان هذا ا ل إ م ا م غير عدل ي ع ن ي لم يكن عدلا ب ت أ و ي ل سائغ ولهم ش و ك ة ومنعه ذ ا الصحيح في تعريف البغاه قال ابن ق د ا م ة في ا ل ب ه ن والخارجون عن ق ب ض ة ا ل إ م ا م أ ص ن احدها ف أربعة قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغير ت أ و ي ل ف ه و ل ا ء ق ط ا ع طريق ساعون في ا ل أ ر ض بالفساد الثاني قوم لهم ت أ و ي ل إ ل ا أ ن ه م نفر يسير لا م ن ع ة لهم كالواحد والاثنين و ا ل ع ش ر ة ونحوهم فهؤلاء فأولاق قطاع طريق أ ي ض ا في قول أ ك ث ر أ ص ح ا ب ن ا ومذب الشافعي نعم و م ذ ب الشافعي الثالث الخوارج الذين ي ك ث ر و ن بالذنب ويكفرون عثمان وعليا و ط ل ح ة والزبير وكثيرا من ا ل ص ح ا ب ة ويستحلون دماء المسلمين و أ م و ا ل ه م إ ل ا من خرج معهم فظاهر قول الفقهاء من أ ص ح ا ب ن ا ا ل م ت أ خ ر ي ن انهم ب غ ا ت حكمهم حكمهم وهذا قول أ ب ي ح ن ي ف ة والشافعي وجمهور الفقهاء وكثير وكثير من أ ه ل الحديث ومالك يرى استتابتهم مالك يرى استتابتهم يرى ف إ ن تابوا و إ ل ا قطروا على إ ف س ا د ه م نعم لا على كفرهم لا وذهبت ط ا ئ ف ة من أ ه ل الحديث إ ل ى أ ن كفار مرتدون حكوم حكم المرتدين وتباح دماؤهم و أ م و ا ل ه م فان تحيازوا في, في مكان وكانت لهم م ن ع ة وشوكه صاروا أ ه ل حرب ك ث ا ئ ر الكفار و إ ن كانوا في ق ب ض ة ا ل إ ي م ا ن استتابهم ك ا س ت ت ا ب ت المرتدين فان إ ن د ب ضربت و وإلا ا أ ع ا ق ه م فإن دابوا و إ ل ا ضربت أ ع ن ا ق ه م وكانت أ م و ا ل ه م فيئا لا يرثهم ورثتهم المسلمون هذا قول بعض أ ص ح ا ب الحديث ثم قال و أ ك ث ر الفقهاء على ا ن م ب غ ا ء ولا يرون تكثيرهم إ ل ى أ ن قال والصحيح إ ن شاء الله تعالى أ ن الخوارج يجوز قتلهم ابتداء ي ج و ز قتلهم ا ب ت د ا ا ء و ل إ ج ه ا ز على جريحهم ل أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم ووعده بالثواب من قتلهم ف إ ن عليا رضي الله عنه قال لولا أ ن ي ن ظ ر و ا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونه م على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم و ل أ ن بدعتهم وسوء فعلهم يقتضي حل دمائهم بدليل ما أ خ ب ر به النبي صلى الله عليه وسلم من عظم ذنبهم و أ ن ه م شر الخلق و ا ل خ ل ي ق ة و أ ن ه م يمرقون من الدين و أ ن ه م كلاب النار و ح ف ي ه على قتلهم و إ خ ب ا ر ه ب أ ن ه لو أ د ر ك ه م لقتلهم قتل عاد هكذا قال, قال الصنف قدامى صحب ل تعالى قال ل ه ا ثم الرابع قوم من اهل الحق يخرجون عن قبضه الامام ويرمون خلعه لتاويل سائر وفيهم منعه يحتاج في كفهم إ ل ى جمع الجيش فهؤلاء البغاه ان كان الحكم واحدا في حقهم في وجوب القتال قال ابن حزم في المحلى فالبغاه قسمان لا ثالث لهما إ م ا قسم خرجوا على ت أ و ي ل في الدين ف أ خ ط أ و ا فيه كالخوارج ما ما جرى مجراهم من سائر ا ل أ ه و ا ء ا ل م خ ا ل ف ة الحق و إ م ا قسم ارادوا ل أ ن ف س ه م دنيا فخرجوا على امام حق أ و على من هو في ا ل س ي ر ة مثلهم يعني ان يخرجوا على امام حق يعني يستحقوا ل إ م ا م ه و ن م ن يخرجوا على من كان على شاكلتهم من أ ه ل البغي ولكنه له ش و ك و م ن ع وتولى ب ا ل غ ل ب ة فكلا الصنفين من البغاه الذين يجب قتالهم قلت وقد يشتبه على البعض عدم قيام النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ضيقه ويسره وان هذه اياهم في أ ن ي أ خ ذ من هذا دليلا على عدم وجوب قتل الخوارج فقد ذكر الحافظ الشبهه ح رحمة ا الله ف ظ هذه في الفتح و أ ج ا ب عنها قائلا و وإن إ ن م ا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المذكور أ ن ه لم يكن أ ظ ه ر ما يستدل به على ما وراءه فلو قتل من ظاهره ا ل ص ل ا ة عند الناس قبل استحكام أ م ر ا ل إ س ل ا م ورسوخه في القلوب لنفرهم عن الدخول في ا ل إ س ل ا م و أ م ا بعده صلى الله عليه وسلم م فلا ل ا يجوز ترك ت ق ه فلا يجوز ترك قتالهم, فلا يجوز ترك قتالهم. اذ هم أ ظ ه ر و ا ر أ ي ه م وتركوا ا ل ج م ا ع ة وخالفوا ا ل أ ئ م ة مع ا ل ق د ر ة على قتالهم قلت وهناك شبهه ث ا ن ي ة فاردوا على اذهان البعض تتعلق بما ذكرناه و أ ن ه لو سلمنا جدلا ً أ ن هناك إ م ا م ا ت ف ض ت ل ه ا ل و ل ا ي ة و ا م س ل م ع ت ع ل ي ه ك ل م ة ا ل م س ل م ي ن <تصفيق> ثم ج ا ء آخر س ن م ي ن يقولون ان ا ل م س ت ت ب له ا ل أ م ر ف ا ل ص ح ي ح أ ن ه ي ح ر م ق ت ا ل م ن صارت ل ه ا ل غ ل ب ي ن ي ق و إ ن ك ان م ن ا ز ع ا ل ل أ و ل م ا د ا م ت ا ل ك ل م ة اجتمعت عليه او ما دامت ا ل غ ل ب ة صارت له واستتب له ا ل أ م ر وصارت له ا ل ش و ك ة على البلاد و إ ن كان جائرا و إ ن كان ظالما و إ ن انتزع ا ل و ل ا ي ة ممن له حق فيها يعني حتى و إ ن انتزع ا ل و ل ا ي ة ممن هو احق بها منه ولكنه صارت له ا ل غ ل ب ة فلا يجوز الخروج عليه كما قال ابن ق د ا م ة المغني ولو خرج رجل على ا ل إ م ا م فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أ ق ر و ا له و أ ذ ع ر و ا بطاعته وبايعوه صار إ م ا م ا يحرم قتاله والخروج عليه فان إ ن عبد ل ل م ك إ عبدالملك بن مروان خرج على ابن الزبير رضي الله ع ن ه واستولى على البلاد و أ ه ل ه ا حتى بايعوه طوعا وكرها فصار إ م ا م ا يحرم الخروج عليهم وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين و إ ر ا ق ة دمائهم و د ه ا ب أ م و ا ل ه م ويدخل الخارج عليه في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من خرج على أ م ت ي وهم جميع ف ا ض ر ب ه و ن ق ا ب السيف كائنا من كان ونتم فيما باقي من الحمد لله و ح د ه و ا ل ص ل ا ة وسلم ا ل ا على ب ل ا ن ب ي ب ع د ه أشهد أ ن ل ا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريكه ل أشهد أ ن محمد راتب ورسول ه صلى الله علينا وللا يوصلنا ا ل م نعم فقال ابن قدامه ان ل ل تعالى ه إ أ ب و ا الرجوع ه ؤ ل ا ء الخارجين على ا ل إ م ا م و ع ظ ه م وخوفهم القتال و إ ن م ا كان كذلك ل أ ن المقصود ة كفهم و د ف و ا شرين لا قتلهم ف إ ذ ا أ م ك ن من مجرد القول كان أ و ل ى من القتال لما في من الضرر بالفريقين ف إ ن س أ ل و ا ا ل إ ن ظ ا ر نظر في ح ا ل ه م وبحث عن أ م ر ه م ف إ ن ب ا ن لو أ ن قصدهم ا ل ر ج و ع إ ل ى ا ل ط ا ع ة و م ع ر ف ة الحق أ م ه ل ه م قال ابن المنذر أ ج م ع على هذا كل من أ ح ف ظ عنه من اهل العلم وان كان قصدهم الاجتماع على قتاله وانتظار مدد ولكن ي ق و و ن ان هذا الامر يقولون ان هذا الامر يقولون ن هذا الامر يقولون ه ل م ر يقولون ان هذا الامر ي ن ظ ر ه م ع ا ج ل ه م أ ي ب و ل و ن ان ه ا ل ق و ل و ن ت هذا ا ل ا م ا يقولون ان ه ذ ل ا م ر ق ل ت فهذا فيه رد واضح على حزب ا ل إ خ و ا ن المسلمين ومن نصرهم من أ ه ل الاهواء في دعواهم ما سموا ب ا ل ش ر ع ي ة للرئيس ا ل إ خ و ا ن ي السابق فبعد أ ن قام قائد الجيش المصري بالتشاور مع ط ا ئ ف ة من أ ص ح ا ب ا ل و ج ه ا ت و أ ص ح ا ب الولايات و ا ل ر أ ي على اجتهاد منه اتفقت كلمتهم على عزل الرئيس ا ل إ خ و ا ن ي السابق وتوليه غيرهم وانتم من هذا الامر وصارت ا ل غ ل ب ة لهم صارت ا ل غ ل ب ة للحاكم الجديد وسانده اصحاب الشوكه من قاده الجيش صاحب ا ل ش و ك ة ا ل ح ق ي ق ي ة في هذه البلاد فكان الواجب على حزب ا ل إ خ و ا ن المسلمين ومن كان معهم ممن ن صار في ركابهم إ ن كانوا بالفعل يريدون نصر ا ل ش ر ع ي ة على المعنى الصحيح أ ي نصر شرع الله ليس ش ر ع ي ة على المعنى الديمقراطي الذي ي ه د ع و ن به الناس كان عليهم أ ن يذعنوا لمن تغلب وصارت الشوكه له و أ ن يتركوا الخروج عليه عن طريق الاعتصامات والمظاهرات والثورات مما فيه تخريب و إ ا س ا د للبلاد فاذا لم يفعلوا هذا صح ة ل أ ص ح ا ب ا ل ش و ك ة ا ل ح ق ي ق ي ة قتالهم دفعا بشرهم بسبب خروجهم وبغيهم و إ ف س ا د ه م في ا ل أ ر ض والناظر في حال هؤلاء الخارجين من حزب ل ق ا ن المسلمين في رابع العدويه و ا ل ن ه ض ة وغيرها من د ق ا ء مصر يجد أ ن أ غ ل ب ه م خ ا ص ة من أ ص ح ا ب اللحى الذين يتظاهرون ب ا ل س ن ة أ ن ه م على ع ق ي د ة ومنهج الخوارج في تكثير غصاه المسلمين وقد صرحوا صرح أ غ ل ب ه م خ ا ص ة الرؤوس منهم بتكثير الجيش و ا ل ش ر ط ة ق ا د ة وجنودا وبتكفير كل من صار معهم أ ي مع الجيش و ا ل ش ر ط ة ولم يرض ى بحكم إ خ و ا ن المسلمين و إ ن فتشت فيهم واحدا ً واحدا ً خاصه بعدما أ ع ل ن الجيش و ا ل ش ر ط ة عزمهم على فض هذه الاعتصامات لسمعت العجب العجاب مما يؤكد لك بلا ريب أ ن هؤلاء على منهج الخوارج وبعضهم بل إ ن أ غ ل ب ه م كانوا على هذا من قبل إ ن أ غ ل ب هؤلاء قربيون قد تابعوا س ي د ه قط على عقيدته في تكفير المجتمعات ا ل ا س ل ا م ي ة من قبل هذه الاعتصامات وليست ونظرت و إ ن كان حسن ا ل ب ن و أ و ل من سن الخروج والغلو في التكفير في العصر الحديث لكن هذا ا ل أ م ر اشتهر بعد ذلك من خلال مؤلفات سيفه تحزب ا ل إ خ و ا ن فرخ ا ل ق ض ب ي ة ن س ب ة ا ل س ي ه قطب وعن ا ل ق ض ب ي ة تفرعت ع د ة أ ح ز ا ب وفرق كلها على منهج ا ث و ا ب ت منها ف ر ق ة التكفير و ا ل ه ج ر ة وتنظيم الجهاد والجماعه ا ل ا س ل ا م ي ة و ا ل ف ر ق ة ا ل س ل ف ي ة ا ل ج ه ا د ي ة م ا يزعمون والسلف بريء منهم وتنظيم ا ل ق ا ع د ة وحماس ا ل ف ل س ط ي ن ي ة و ا ل س ر و ر ي ة إ ل ى آ خ ر كل هذه الفرق خرجت من عن ا ل ق ض ي ة التي خرجت من تحت عبائه حزب الاخوان المسلمين وهؤلاء الشباب الذين خرجوا هذه الاعتصامات و ا ل م ظ ا ه ر ا ت م حزب الاخوان ي ن ت م و ن إ ل ى هذه الفرق التنظيمات في الغالب لا يخرج أ ح د منهم عن هذا إ م ا أ ن يكون م ن س ب انتسبا ا ا حقيقيا للتنظيم من ن ا ح ي ة ا ل س ي ا س ي ة و ا ل ف ع ل ي ة و م ا ان يكون منتسبا إ ل ي ه من ن ا ح ي ة ا ل م ن ه ج ي ة ا ل ف ك ر ي ة ف لا ريب أ ن قتال هؤلاء ودفع شرهم واجب على من صارت له ا ل ش و ك ة إ ن لم يرجعوا عن طريق ا ل د ع و ة وقد أ ن ظ ر ه م أ ص ح ا ب ا ل ش و ك ة ع د ة انذارات أ ن يتركوا هذا الخروج والتحيز في مكان مقاطع طريق المسلمين وحمل ا ل أ س ل ح ة و إ ح د ا ث ا ل ف ت ن ة بين المسلمين ولكنهم تعصبوا ل ر أ ي ه م المحدث فصاروا على سنن الخوارج ا ل ق د ا م ة الذين قاتلهم أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوا منهم الكثير ولم يلتفتوا الى دعواهم حمل كتاب الله إ ن السذج من ع ا م ة المسلمين الذين ذهبوا إ ل ى رابع العدويه ق ل و ن نحن رأ... لم نرى إ ل انهم أ يحملون المصحف ي ق ر ؤ و ن فيه هكذا كان خ و ا ر ج هو الذين قاتلهم عليه علي ولم يلتفت الى ما يدعونه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إ ل ى كتاب الله وليس منه في شيء والعجيب أ ن ه م ينصرون حزبا لا يحكم شرع الله أ ص ل ا ولا ي د و ل تحكيم شرع الله وهذا من عجيب أ م ر ه م ومن عظيم خذلانهم من عظيم خذلان الله لهم بسبب ف د ع ت ه م حيث ا ا ل إ خ و ا ن المسلمين لا يدعون إ ل ى تحكيم الكتاب و ا ل س ن ة